قال رفع الله درجته وغفر زلته قوله تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا الزمر الافواج المتفرقه واحدتها زمره وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر وعبر عنها في الملك بالافواج في قوله جل وعلا كلما القي فيها فوج الايه وعبر عنها في الاعراف بالامم في قوله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم الآية وقال في فصلة وحق عليهم القول في من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قول الشاعر وترى الناس إلى منزله زمرا تنتابه بعد زمر وقول الراجز ان العفات بالسيوب قد غمر حتى احذات زمرا بعد زمر قوله تعالى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لم يبين جل وعلا هنا عدد ابوابها المذكوره ولكنه بين ذلك في سوره الحجر في قوله تعالى وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقوله تعالى فتحت ابوابها قراه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر فتحت بتشديد التاء دلالة على التكثير وقرأه عاصم وحمزة والكسائي فتحت بتخفيف التاء وقوله تعالى وقال لهم خزانتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبو من الجنة حيث نشاء ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم حمدوا ربهم وأثنوا عليه ونوهوا بصدق وعده لهم وذكر هذا المعنى في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الآية وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله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 في تفسير سورة الزمر وتكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة غافر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته